Nehéz a szép szép szép szép szép szép szép szép szép وبه لن نموت وبه لن نموت وبه نحن بالسجاد نحن بالسجاد عشنا نحن بالسجاد عشنا وبه لن نموت, وبه لن نموت وبه لنا موت وبه لنا موت وبه لنا <تصفيق> نحن بالسجاد عشنا نحن, بالسجاد عشنا نحن, بالسجاد عشنا نحن بالسجاد عشنا نحن a szép szép szép szép szép szép szép szép szép szép szép نحن لمستهل آخر مرة ان شاء الله. نحن بالسجاد عيشنا نحن بالسجاد عيشنا نحن بالسجاد عيشنا نحن بالسجاد عيشنا و به وبه لنموت لن وبه لنموت لن وبه لن نحن بالسجاد نحن بالسجاد عشنا نحن بالسجاد نحن بالسجاد نحن بالسجاد عشنا وبه لن نموت وبه لن نموت وبه لن نموت